ذُيْنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ والحر والخير المسومة والانعام والارض ذلك متاع الحياة الدنيا اياني كما متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله عنده حسن المآب